Bismillahi l-Rahman l-Rahim. Alif Lam Mim. Tanzil al la rayba fihi min Rabbi alamin Am yekulun aftra?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 Ma lekum min dunihi min waliyyn wa la shafii'. Afala tadhakkarun? Yudabbiru l-amra min s-samaa'i ila l-ardi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 لقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون